Selamünaleyküm. Şimdi davet duha. Evet ve duha e, ve duha vaktinde e, dualar. Evet. Bakalım bu duada neler var birlikte. Allahu <gülüyor> Binalahi minash Shaitanir Rajim. Bismillahi اللهم إني أسألك بحق اسمك العظيم العظام الذي هو معزون بين الكافي والنون وبالسر المكنون الذي بينك وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم Beyneke ve beyne nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme leylete al esra. Bisiril esrari ve nuril anvari lezi evdaatahu fi kulubin nebiyyine ve sidiqine ve şuhedai ve sanihine. Ya Allahü, Ya Allahü, Ya Allah. Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Melik, Ya Kuldus, Ya Nur Ya Hayu, Ya Gayum, Ya Vehab Ya seri' ya qari'b ya Mujib, ya khayr al raziqin. Ya arham al rahimin. Ya semihat dua ya vahid ya ahad ya ferdi ya samedi ya umali ya ahir ya zayir ya batin. Ya zat Ya hannan, ya mannan, ya dayyan, ya sultan, ya burhan. Ya bediyas semavati vel ardi, ya zal celal vel ikram. Allahümme inni eselke bi akadhi suratil celileti men enzelte ala kalbihi. <gülüyor> ve bima evdaate fiyha min sirri lesrar vel anvar. Ya fetval kulub vel absar. Ya vahid ya kahar ya aziz ya gaffar. Allahümme inni eserike bi hakkın sureti. Ve duha ve leyliden secağ. Allahümme in yeselik bi haqqun surati ve dhuha ve leyli idha seca. Allahümme in yeselik bi haqqun surati ve dhuha ve leyli idha seca. Ve bismillahil aliyyil a'zam. El-lezi bihi qamati sema watu bina وَبَسَطَّ بِهِ الْأَرَضِينَ عَلَى مَا إِنْ جَمَدًا وَسَبَّحَتْ لَكَ بِهِ الْأَطْيَارِ وَالشُمُوسُ وَالْأَقْمَارِ وَالْمَلَائِكَةُ الْأَبْرَارِ وَالْبُحُوشُ فِي الْغِفَارِ وَرَأَيْتَ النُّفُوذَ فِي الظُّلُمَاتِ بِحَارٍ وَمُكَبِّرَ على عَلَى النَّارِ الَّذِي تَهَالَ الأَرْضُ وَأَخْرَجَ مِنْهَا الأَشْجَارَ وَالأَنْهَارَ وَالنَّبَاتَ وَالثَّمَرَ فَأَنَّ لِكُلِّ حَبٍّ وَنَوَى عَالِمُ السِّرِّ لا تدني كلم صرم ولا يدني كلم صرم ولا واحد قاهر الله قلبي بنورك وتوفقني بتاتيك وتشف بي على سرقات سرك واعز فقري. Ve elzi faqri ve ecbir kesri ve atni su'li <Eddie> ve hulle beyni <currently> ve beyneme yuridu qahri ve durri. Ve elbisni rida'el kerame ve elbisni rida'el kerame ve elbisni rida'el kerame ve teruddanir birida'i selame. مثبت في قلبي معرفة الاسم العظم مثبت في قلبي معرفة الاسم العظم مثبت في قلبي معرفة الاسم العظم يا من قالوا قومهن حق ما وعدك ربك وما قال ما وعدك ربك وما قال ما وعدك ربك وما قال أسألك اللهم بالسر المحزون المكنون المأمون الذي أودعته في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصوف إبراهيم الخليل وموسى الكريم عليه السلام أن ترزقني رضاك وتجعلني في حماك وتحت لوائك فانترزقان القبول والمودة والرأفة والرحمة والهيبة والحنانة من سائر بعادك وسائر العلوية والسفنية وجعلني عليهم سلطانا نصيرا وغالبا غير معلوب وقاهرا غير مقور ولا تجعل الظالمين علي سبيلا والعكني بالصالحين وتوفني مسما ومؤمنا وموقنا وأجرني من الشك والشرك واختم أمري بشهادة الكاملة في الدنيا والآخرة ya veliyu ya vedud, Ya gafir ya gaffar Ya şakir ya meşkûr Ya rahmanet dünyâ Ya rahîmel Akhirah, İrhamni bir rahmetin mink Enâlü fi fid dünyâ vel Akhirah. يا من قال ما قوله الحق وللآخرة خير لك من العودة ولسوف يعطيك ربك فترضا وللآخرة خير لك من العودة ولسوف يعطيك ربك فترضا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يا كافي يا غني يا فتاه يا وهاب يا كريم يا زد طول يا موني الفقرى يا كنز الضعفى أعلني عمن سماك Fâtilî min khazâini fâdlîk ve cûûdîk ve keramik, ve ihsanîk min fâvûkî erdîk ve min tahtiha minel erzâkiddârâti vel khayrâti sâârâ. Mâ lâ âynun nürât ve lâ uzunun semîât ve lâ hatar alâ kalbi ya Kadir ya Barî ya Mucavir ya Sedan ya Mümin ya Müheemin ya Aziz ya Jibr ya Mektebir Allah mesafeli ruhaniyet alviyet ve süfniyet bıha kâzin suret jeliyeti fi jebin erzak ila hayth فإظهار ما خفي من تحت الأرض وما ذعى وما غاب عني وعن عيني وفي كشف الأسرار ودمر بالتدمير كل ظالم لي وكل جبار علي يا قابض يا قوي يا قادر يا قاهر يا قهار يا قديم يا مكتدر يا مهي يا مميت يا من قال وقوله الحق لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى Elem yecin keyti men fa ama we vecedke talen fehda Elem yecin ya gabiral al يا رازق الطير والطفّن الصغير، يا رحيم الشيخ الكبير، يا مطلق السير، يا من له الحكم والتدبير، يا واسع الكف في مالي الشر في الإحبس علي ضالتي احبس علي ضالتي Ehbis aleyye daleti ve ardud aleyye ma şerada minni. Ve arifni bismike'l meknuni'l mahzuni'l mesun. İnneke ala kulli şeyin qadîr. Ya men ve qavluhul haq. وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَوْلًا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَوْلًا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَوْلًا اللهم إني يسرك بسرك الأعلى يَا مَنْ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى يَا مُوْتِيَ الْبَرَا وَيَا قَابِلَ الشَّكَايَةِ أَسْأَنِكَ بِهَاكَ خَفِي لُطْفِكَ الْخَفِي وَبِنُورِ وَجِيكَ الْكَرِيمِ وَبِكَلَامِكَ الْقَدِيمِ أَنْ تُونِيَنِي بِغِنَاكَ الشَّامِلِ وَتَاطِفَ عَلَيَّ بِتَاطُفِّ فَضْكَ الْكَامِلِ وَنَاهْجُبَنِي عَنِ اَبْصَارِ الظَّالِمِينَ يَا مَنْ قَالَمَ قَوْلَهُ الْحَق فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَغَهَرُ وَأَمَّا السَّائِدَ فَلَا تَنَعَرُ اللهم إني يستعيك بحق كل مسجد لله والساجدين وبحق عبادك الصالحين وبحق ما تعبد به عبادك العابدين وبحق قرب المقربين ve biahl albiyayı ve murseddin, ve biahl muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam, ve biahl albiyayı ve sullah, ya razı gel yeter ve zafayı ve saidin, ve arzuk nirda k ve manaf yasma ik el kiran. Saklili ruhani tadın, Süratı fi jelib elrza, Gudefi elmadar. Vahjubni min kulli zırn ve sakam ve alam ve min şerla Ve talaatım emvar gelbihar ve azbik haoli ve kuvetim bik ya Allahu ya Allahu ya Allah ya Allah. Ala kull zalim ve jebbarin ve ütkebirin ve aşimin ve fajirin ve baqin ve hasidin ve min sahirin ve şeytan marid. حَصْفِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ فَسَيَكْفِيكَ هُمُ اللَّهُ فَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ يَكْفِيكُمْ يَكْفِيكُمْ يَا هُوْ يا كافي يا فاطر يا كبير يا مالك يا سلام يا عليم يا علام اكفني شر ما خاف شر يا من قال وقوله الحق وأما بنعمة ربك فعدس وأما بنعمة ربك فعدس وَأَمَّا بِنُعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسُ أَسْأَدْكَ يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ يَا عزيزُ يَا ظَفَّارُ يَا سَاتِرُ يَا سَتَّارُ يَا عَلِيُّ يَا مُتَعَلُ يَا عَكِيمُ يَا عَلِيمُ يَا ذِلْهُجَّةِ الْبَالِغَةِ يا زنمت الشاملة يا رحمان الدنيا يا ويا رهير من آطا بالآيات البينات والذكر الحكيم وكتابك العزيز أن تجعال لي من أمري فرجا ومخرجا